الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر المسلمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين اللهم آمين كتاب المختصر في العقيدة تأليف الشيخ خالد بن علم شيقة الفصل الخامس الشرك في الألفاظ المطلب الأول الحلف بغير الله وهو توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله مصدرا بحرف من حروف القسم مصدرا بحرف من حروف القسم واليمين عبادة من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله فيحرم الحلف بغير الله لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما إلا أن الله ألا إن الله ألا أن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت متفق عليه فمن حلف فمن حلف فمن حلف بغير الله سواء كان نبيا أو وليا أو الكعبة أو غيرها فقد ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب ووقع في الشرك لما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما ولأن الحلف فيه تعظيم للمخلوق به فمن حلف بغير الله كائنا من كان فقد جعله شريكا لله عز وجل في هذا التعظيم وهذا الحلف يكون من الشرك الأصغر أما إن قصد الحالف بحلفه تعظيم المخلوق الذي حلف به كتعظيم الله تعالى كما يفعله كثير من المتصوفة يحلفون بالأولياء والمشايخ أحياء وأموات حتى ربما بلغ تعظيمهم في قلوبهم أنهم لا يحلفون بهم كاذمين كاذبين فهذا شرك أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فبدأ الأستاذ الدكتور خالد المشيق حفظ الله تبارك وتعالى بذكر فصل في الشرك في الألفاظ وبدأ بالحلف بغير الله تبارك وتعالى أي الكلام عليه فقال هو توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله عز وجل بحرف من حروف القسم قد يكون أحيان بدون حرف من حروف القسم لكن في الغالب أن يكون معه هذا الحرف يعني حروف القسم لأن احيانا يكون الله زيل أمر بهذا الله تقول له الله يعني تقسم بالله فيكون الحرف محذوفا لكن على كل حال الأصل أن يكون الحرف موجودا والله وبالله وتالله والله هذه كلها يعني من حروف القسم قال واليمين عباده يعني لا يجوز حلف بغير الله من حلف بغير الله فقد اشرك من حلف بغير الله فقد اشرك لا يجوز حلف بغير الله تبارك وتعالى فمن حلف بغير الله جل وعلا هذا لا يخلو من امرين اما ان يكون حل... هو في الاصل ما حلف به الا معظما له هذا هو الاصل وذلك يخطئ البعض عندما يقول اذا حلف به على جهه التعظيم فهو شرك أكبر وإن حلف به على غير جهة التعظيم فهو شرك أصغر يعني رأي وجيه لكن الصحيح خلافه وهو أنه ما حلف به إلا وهو إيش معظما له والأولى أن يقال إن حلف به معظما له كتعظيم الله أو حلف له حلف به معظما له لا كتعظيم الله يعني أقل من تعظيم الله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى عن المشركين الآية فنذكرني بها يحبونهم كحب الله والذين عملوا شد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أولها لا أولها أولها التي قبلها يحبونهم من ومن الناس نعم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة الله جميع الله شردوا العذاب فهنا الله تبارك وتعالى ذكر يحبونهم كحب الله بعضهم في تفسيرها قال يحبونهم كما يحب يعني كحبهم لله وبعضهم قال يحبونهم الحب الذي يجب أن يصرف لله الحب الذي يجب أن يصرف لله تبارك وتعالى كل حال هنا اذا حلف به على جهة التعظيم على انه مثل الله هذا شرك أكبر كتعظيم الله اما اذا حلف على جهة التعظيم لكن دون تعظيم الله فهذا شرك اصغر اما اذا حلف على جهة التعظيم اشد من تعظيم الله فهذا ايضا طبعاً اكيد في الشرك الاكبر لان بعضهم وأنا أذكر في اونس هكذا يعني يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بغيره كاذبا يخاف منه اكثر ما يخاف من الله يخاف من أكثر ما يخاف من الله والعيا بالله ولذلك ممكن ان يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بذلك الشخص كاذبا فمعناه انه يعظمه اكثر من تعظيمه لله جل وعلا حتى قال لي احدهم انه حلف امامه أحدهم بالله كاذبا يقول نعلم أنه كاذب فقال له والعباس فترك ثم ذكر الحق قال الآن تحلف بالله كذب ولا تحلف العباس كاذبا قال الله يسامح العباس ما يسامح يقول الله يسامح العباس ما يسامح الياذب بالله وأعرف شخصا في صغره كان يحلف بالله كذبا ما عنده مشكلة لكن عندما يقال له دفنة أبوك يقول الصدق مباشرة دفنة أبوه عند هذا شيء عظيم جدا فيحلف بوالده بالله كاذبا ولا يحلف بدفنة أبيه كاذبا مهما كان هذا شرك أكبر هذا شرك أكبر يعظمه أكثر من تعظيمه لله جل وعلى والله المستعان نعم المطلب الثاني التشريك بين, ال... بين الله تعالى وبين أحد من خلقه وهي على أقسام الأول أن ينسب الأمر لله وحده وهذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك الثاني العطف بثم وهذا جائز كقول ما شاء الله ثم ما شاء زيد الثالث العطف بالواو ومن, أمثل ومن أمثلة ذلك قول الرجل ما شاء الله وشئت أو مالي لي إلا الله وانت أو أرجو الله وأرجوك والقائل يعتقد أن ما نسبه إلى المعطوف على اسم الجلاله كان على سبيل التبع لا على سبيل الاستقلال وأنه هو المباشر والله هو الخالق المقدر فهذا شرك أصغر والفرق بين الواو وثم مع أن كل منهما حرف عطف أن الواو تفيد مطلق, تفيد مطلق الجمع وهذا يوهم وهما فاسدا وهو الدية والمشاركة بين الله جل جلاله وما عطف عليه وأما ثم فتفيد الترتيب والتراخي أي إن المعطوف عليه وهو اسم الجلالة أسبق بما نسب إليه من المعطوف وهذا معنى صحيح ولا محذور فيه الرابع مثله لكن يعتقد أنه مشارك فيه على سبيل الاستقلال فهذا شرك أكبر لما رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس أيضا في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال الأنداد هو الشرك, هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فلانا هذا كله به شرك <تصفيق> الشرك بالله تعالى يعني مشار تشريك بين الله جل وعلا وأحد من خلقه كان يقول الله ثم أنت أنا معتمد على الله ثم عليك أو معتمد على الله وعليك أو أفرق بين هذه لأن بالله ثم عليك فيه الترتيب فهنا قدم الله جل وعلا هذه لا باس بها كما ذكر المؤلف أما إذا قال معتمد على الله وعليك فغالب الناس عندما يقولون هذا ايضا يعتقدون أن الله ثم أنت لكن تخونهم الألفاظ كما يقال وهذا لا يجوز يجب أن يعلم الناس أنه يقول ثم وليس على الله عليك لكن هو في, داخل عادة في غالبهم يعتقدون على الله وحده سبحانه وتعالى ثم عليك لكن يخونه اللفظ لجهله فيقول معتمد على الله عليك عندما تذكره يقول لا نقصد اعتمد على الله ثم عليك يقول انا اقصد هذا فعلى كل حال يعلمون يعلمون القول الصحيح في هذه المسألة اما اذا ان الانسان يعني اعتمد على الله وحده فهذا هو التوحيد واذا اعتمد على غير الله وحده فهذا هو الشرك وقد يكون اكبر وقد يكون اصغر كقول القال لو البط لسرقنا اللصوص هذا شرك اصغر على الصحيح إن لو لولا البط لسرقنا اللصوص يريد أن البط كان كان كانت سببا في عدم سرقة اللصوص لهذا المال أو لولا الجرس أو لولا الكلب أو لولا فلان دخل علينا او كذا لسرقنا اللصوص هذا كله يدخل في الشرك الأصغر إذا كان يقصد ان لها دور في هذا الأمر يعني سبب مباشر طيب إذا كان لها سبب مباشر فعل حقيقي يعني فعلا جاء فلان ودافع عنهم او جاء الكلب ودفع عنهم او صاحت البط وكذا ويقصد فعلاً وكان لها اثر واقعي هذا نعم لا بأس به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي طالب لما سأله العباس رضي الله عنه قال هل نفعت عمك بشيء قال نعم يعني هو في ضحضاح من النار يدع تحت قدميه جمرة يغلي منها دماغه ولولا انا لكان في الدرك الاسود ولولا أنا فقال لولا أنا وصحيح هذا ولولا هو يقول لولا فلان لضربني القوم لولا فلان لقتلوني لولا كذا إذا كان فلان فعلا له دور حقيقي فلا مانع أما إذا كان ليس له دور ابدا كما يدعي بعض الجهلة مثلا يقول أنا قتلت معهم وأنا في البلد وهم في الحدود وكذا كذب وزور يعني بابنا يعني عندي قدرات يعني أذهب ليقاتل وكذا حتى يذكر بعض القلاط الصوفيه يعني يقول كان كنا جالسين مع الشيخ فلان فحرك يده يمين ويسار وكذا فلما قلنا مالك قال جاء رجل يقتل رجل من المسلمين في الغزوة الفلانية فأنا دافعت عنه وهو جالس بينهم يعني أنا كلهم يدجل وضحك على الجهل وكذا أن التشريك هنا إن كان له وجه فلا مانع بشرط أن لا يعتقد أن هذا له فعل مستقل بل هو تبع والأمر كله في النهاية بإذن الله جل وعلا نعم. المطلب الثالث الأسماء التي فيها تعظيم لا يليق إلا بالله عز وجل الأسماء التي فيها تعظيم لا يليق إلا بالله عز وجل مثل ملك الملوك وسلطان السلاطين وقاضي القضاء ونحوها وقد ورد الوعيد الشديد على التسمي بملك الاملاك وقاس العلماء عليه ما شابها. فعن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخن الأسماء يوم القيامة عند الله رجل يسمى ملك الاملاك متفق عليه وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيظ رجلا على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيضه عليه رجل كان يسمى ملك الاملاك لا ملك إلا الله قال سفيان. لا ملك ولا ملك لا ملك إلا الله قال سفيان مثل شاه شاه وفي رواية إن أخنا اسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك فقوله صلى الله عليه وسلم لا ملك إلا الله يبين أن التسمي به مضاهات لعظمة الله وجلاله وكبريائه واعتداء على مقام الربوبيه لأن الصفة المالكية مختصة بالله تعالى لا تتجاوزه إلى غيره والمملوكيه صفة صفة العبد لا يتجاوز عنها إلى غيرها ولذلك كان أحب أسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن نعم هذه التسمي بها لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخنى الأسماء افسد الأسماء وأخنع الأسماء يعني أفضعها أفضع هذه الأسماء أو أوضعها عند الله تباركها أخنا وأخنع يعني المهم كلاهما منهي عنه انه يسمى الإثام ملك الملوك وقاس عليها أهل العلم قاضي القضاة و... وإن كانت هذه استثناء بعض أهل العلم يقصدون بها أنه المسؤول عن القضاة, المسؤول عن القضاة. لأن... لكن بعض قال هذه كذلك ينهى عنها قاضي القضاة وملك الملوك وشاهن شاه أيضا بمعنى ملك الملوك كل هذه إنسان يبتعد عنها لأن هذه يعني كان فيها اعتداء على أسماء الله جل وعلا لأن الله هو ملك الملوك سبحانه وتعالى نعم المطلب الرابع الأسماء التي سمى الله بها نفسه ورد النهي عن التسمي بالأسماء الحسنى ولو لم يقصد المضاهاء كما في حديث هاني ابن زيد رضي الله عنه كان في كما في سنن أبي داود أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبل الحكم, بأب الحكم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم فلم فلما تكن أبل الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا فما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح قال فأنت أبو شريح فالنبي صلى الله عليه وسلم غير فنية هذا الصحابي لمشابهتها لاسم الله الحكم وإذا كان المشركون الحد في اسماء الله فسموا العزة من العزيز ونحوه فالذي سمى نفسه باسم من أسماء الله صنع صنيعهم وإن لم يقصد قصدهم وقد سبق أن العبره في باب شرك الالفاظ باللفظ للقصد وعليه فان تسمي بهذا النوع من أسماء شرك أصغر في الالفاظ نعم هذا هاني بن, زي بن زيد لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم سمع قومه يقول له يا أبا الحكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يقول لك أبا الحكم قال اذا اختلفوا في أي شيء ياتوني أنا أحكم بهم يقبلوا حكم قال النبي هذا شيء جيد يعني يعني كونك يعني, يعني أنت أنت إنسان حكيم وعاقل والناس يقبلون رأيك فأعجب النبي بهذا الأمر لكن ما أعجبه الاسم أبو الحكم فقال له ما لك من الأولاد قال شريح ومسلم وعبد الله قال من أكبرهم قال شريح قال أنت أبو شريح لا تسمى بأبي الحكم لأن الحكم هو الله فالحكم اسم من اسماء الله جل وعلا وإليه الحكم جل وعلا فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم بالتكني بهذه الكنيه بأبي الحكم وكان أبو جهل يقال له أبو الحكم فسماه النبي أبو الجهل صلى الله عليه وسلم فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت هذه التسمية فيها يعني نوع من التعدي غيرها صلى الله عليه وسلم المشركون كانوا أيضا يشتقون أسماء للأصنام من أسماء الله جل وعلا، فالعزة أنثى العزيز، ومنى أنثى المنان، واللات أنثى الله، فسموا هذه الأصنام من هذا الباب هذا لعذاب بالله. فأنكر عليهم الله جل وعلا ذلك وأنكر عليهم النبي ذلك، فالقصد أن هذه الأسماء يبتعد عنها الإنسان حتى لا يلتبس على عامة الناس خاصه الحكم وكلامه ان الله سمى بعض عباده بذلك قال قال المرأة قالت المراه العزيز مثلا ولما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز الله عليه وسلم وقال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم فلا باس بهذا اذا لم تشكل لكن اذا اشكلت او اوهمت شيئا فانها تترك نعم المطلب الخامس الأسماء المعبدة لغير الله نحو قول السيد لمملوكه عبدي أو أمتي أو قوله لغيره غيره له عبد فلان ونحو قول المملوك لسيده ربي أو ربتي أو قول غيره, غيره له رب, رب فلان أو فلانة لما روى أبو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم عبدي فكلكم عبيد الله ولكن ليقول فتايا ولا يقول العبد ربي ولكن ليقول سيدي صحيح مسلم وفي رواية كلكم عبيد الله وكلكم وكل نسائكم إماء الله وورد بلفظ في غير الصحيح كما في سنن أبي داود لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ولا يقولن المملوك ربي وربتي وليقل المالك فتاي وفتاتي وليقل المملوك سيدي وسيدتي فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله عز وجل ولأن فيها تعظيما لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه ولأن المملوك من الآدمي ليس لسيده إلا المنافع والملك المنفع فحسب لا يقتضي التعبيد حيث إن حقيقة العبودية هي كمال الذل والخضوع وهذه لا تنبغي إلا لله وحده مالك الكل وخالقهم ومن ذلك الشرك في الأعلام كعبد عمر وعبد تميم وعبد الكعبة وعبد الحسين وعبد الرسول ونحوها مما يعبد فيها الاسم لغير الله سبحانه وتعالى وهي المضاهاه لله بالتعبيد لغيره. نعم. الأسماء المعبدة لغير الله تبارك وتعالى يعني جاء في الحديث يعني لا يقول أن أحدكم عبدي طيب ولا يقول فتاي وفتاتي ولا يقول أمتي يقول فتاي وفتاتي. ولا يقول وضع ربك أطعم ربك لأن فيها ايهام لأن فيها إيهاما فلذلك كرهت هذه الأثمان لكن من حيث الأصل جائزة وإنما نهي عنها باب الإيهام وإنما من الجواز جائزة كما قال الله تبارك وتعالى عن يوسف عسوة السلام لما راودته مرأة العزيز قال إنه ربي أحسن مثواي يقصد سيد زوجها العزيز قال إنه ربي أحسن مثواي ولما دخل معه سلنا رجلا قال أما أحدكم فيسقي ربه خمرا أي سيده اللي هو الملك يسقي ربه وسماه ربا وكذلك قول الله وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم فسماها إماء وسماها عبيد سماهم الله تبارك وتعالى وكذلك في الحديث المشهور النبي صلى الله عليه وسلم ما قال متى الساعه قال من المسؤول عنها بأعلم؟ من السال قال فما اماراتها قال أن تلد الامه ربتها وسمىها رب وسمىها أمة فمن حيث الجواز يجوز التسميه بهذه الأسماء ولكن تركها أو لا تركها أو لا لأنها توهم, لأنها توهم. يقول وضع ربك أو يعني فيها يعني الرب إذا أطلق مضافا أو اطلق أطلق بغير إضافة وذلك الرب اسم من أسماء الله ولا أن وذاك من أصنام الجاهلية الربة كما قلنا العزة والمنات واللات الربة وهي أنثى الرب وسبحان الله كما قال ان يدعون من دونه إلا اناثه أصنام كلها اناث إلا قليل منها كما في نائلة وإيش إساف إساف ونائلة لما قال أبو ذر زوجوا هذه من هذا تقصدوا عليه يعني فالمهم ان ال الكفار غالبا اناث غالبا فالمهم ان الانسان اذا قال الرب هذه لا تصرف الا الى الله اما قال رب فلان كما تقول رب البيت انا رب نعمتك مثلا ربي فلان يقصد ربي اي سيدي كما قال ان الحديث يسقي ربه خمره اذا كانت مضافه فلا باس وتركها اولى اما اذا كانت معرفه الرب هذه لا تطلق الا على الله سبحانه وتعالى ثم عرج المؤلف على انه التسميات كعبد عمرو وعبد شمس وعبد مناف وعبد المطلب على الصحيح وعبد الكعبه وعبد الرسول كل هذه لا تجوز كل هذه لا تجوز خلاف في عبد المطلب اختلف اهلا في عبد المطلب وخلافهم في عبد المطلب مبني على الخلاف في اسم صحابي الاختلاف في عبد المطلب الاختلاف في اسم صحابي صحيح مسلم انه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن العباس وعبد المطلب ابن ربيعه ابن الحارث عبد المطلب الربيع بن الحارث دخل على النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيح مسلم وطلب منه ان يكون على الصدقات من العاملين على الصدقات فنهاهم يعني منعهم النبي من ذلك وقال إنها لا تحل لمحمد ولا لآلي محمد فالخلاف في عبد المطلب ربيعه بعض أهل العلم يقول اسمه المطلب ابن ربيعه بن الحارث وبعضهم يقول لا اسمه عبد المطلب ابن ربيعه بن الحارث فالاختلاف في اسمه فمن قال اسمه عبد المطلب قال لم يغيره النبي كما غير عبد الكعبة وعبد الشمس وعبد عمرو غيرها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنها أما هذا ما غيره فدل على جوازه عبد المطلب بالذات ومن قال لا اسمه المطلب قال انه لا يجوز عبد المطلب لا يجوز عبد المطلب الذي جاء بصحيح مسلم عبد المطلب وكتب الرجال مختلفه في بعض كتب الرجال يكتبون عبد المطلب الربيع عبد الحارث في بعض كتب الرجال قال المطلب بالربيعة ابن حف عدم التسمي بعبد المطلب الاحوط عدم التسمي بعبد المطلب قال لان النبي قال انا ابن عبد المطلب ما هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم ليس باب تجويز هذا الاسم على كل حال هذا اسم مختلف فيه بين اهل العلم بناء على اختلافهم في اسم الصحابي هل هو عبد المطلب بالربيعة ابن الحارث أو هو المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ونقف هنا والله اعلم صلى الله عليه وسلم بارك علينا محمد فين السؤال؟ صح محسن محسن اي نعم محسن مختلف فيه هل هو اسم اسماء الله او لا لكن محسن ما في كلام نجائز جائز لكن الكلام هل يجوز عبد المحسن وليس محسن عبد الم... اي هذا خلاف فيه لانه بناء على اختلاف في صحه الحديث ان الله محسن يحب الاحسان هل صح من صحح هذا الحديث يقول من اسماء الله المحسن وبالتالي يجوز عبد المحسن ومن قال ان هذا الحديث لا يصح يقول لا يجوز تسميه بعبد المحسن لانه ليس من اسماء الله مثل المنان والحنان هل هي من اسماء الله او لا في خلاف هنا والاظهر والله اعلم يصح الحديث فيجوز عبد المحسن اي ما في بس أفضل أكيد اكيد ما في كلام لكن الكلام هل شرك أو لا هذا الكلام هنا سمع قد ليس من اسماء الله ولكن قد إذا قال الإنسان قد على مثل خدة عند الإيرانيين إذا قصد انها الاله وليس من اسمه وإنما إخبار عنه انه الاله أو المعبود أو كذا إذا كان من باب الخبر فايبس لكن يقول عبد قاد والعبد خدا هذا لم يثبت ليس من اسماء الله لا ما يجوز ما إلا إذا كان على سبيل والذي نفسي بيده والذي خلقني وفاطر السماوات والأرض هذا ليس من اسماء الله وإنما هذه من أفعاله أو الصفات سبحانه وتعالى فما في باس إن شاء الله تعالى والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون والذي خلق السماوات والأرض والذي نفس بيده والذي جمل الرجال باللحى هكذا أفعال افعال يحلف بها ما في باس اشاء والله أعلم